يقول الامام الحافظ ابو عبد الرحمن الشهير ابن رجب ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد التاج سيل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه ووضع كفه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا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 فإن لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لا نزال في دراسة هذا الحديث الجامع الحديث المشهور بحديث جبريل الحديث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دين الإسلام حيث إن جبريل عليه السلام أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات ليعلم هذه الأمة أمور دينها المتمثله في معرفة الإسلام والإيمان والإحسان وقد عرفنا ما الإسلام؟ وما الايمان وما الاحسان من حيث التعريف لأن الإحسان مصدر للفعل أحسن والفعل أحسن بمعنى أنه أتقن الشيء وبمعنى أنه وصل فيه إلى مرحلة الكمال وصل فيه إلى مرحلة الكمال فمن أكمل شيئا فقد احسنه ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا أن نعمل شيئا من العبادة ومن الطاعة واردنا أن نعمل شيئا من أمور الإسلام الواجبة فإنه يتعين علينا أن نكمل ذلك ونتقنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبح وإذا قتلتم فأحسن القتلى وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فإذا كان هذا في أمر عادي وهو أمر ذبيحة الشاد او امر ذبيحة بهيمة الانعام فانه في العبادات وفي الطاعات مطلوب من باب اولى وقد بين المؤلف عن الشارح بين درجات الاحسان وبين ان الاحسان اذا ما دخل الانسان في العبادة يتصور أنه يرى الله جل وعلا الذي يقدم له تلك العبادة فإن من تحقق وتصور أنه يرى الله سيؤدي العبادة كاملة وسيؤديها في غاية الكمال وفي غاية التمام لا ينقص منها شيء ولا ينصرف عن عبادته فإن لم يقدر على ذلك التصور فعليه ان يتحقق لان الله تعالى يراه وعليه ان يتحقق لان الله تعالى يقبل على عبده اذا اقبل العبد على الله للعبادة ولا ينبغي له ان ينصرف لانه متى انصرف عن هذه العبادة ومتى غاب ذهنه وفكره عن ادائها انصرف الله تعالى عنه واذا انصرف الله جل وعلا تعالى عنه فانه لا يقبل منه تلك الطاعة وقد جاءت روايات احاديث كلها تحث العباد على ان يكونوا اثناء ادائهم الطاعة والعبادة منشغلين بها حاضر الذهن متصورين أن الله تعالى يطلع وأن الله تعالى يتقبل وأن الله تعالى يسمع ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الحديث القدسي الصحيح من قول النبي صلى, قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فنصفها لي ونصفها لعبدي ما سعد فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال هكذا جاء في الحديث ثم ساق المصنف رحمه الله احاديث منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف كلها تؤكد هذا المعنى ومما وقفنا عنده قوله وخرج الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير أشار هنا إلى أنه بالمعجم الأوسط قال من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله جزاء فقال صلي صلاة مودع يعني صلي صلاه وانت غالب على ظنك انها اخر صلاه ستؤديها وبعدها ستنتقل من الدنيا الى الاخره فمن اشعر ونبه بان هذا اخر عمل سيعمله وبعدها سيسلم نفسه الى الله فانه حري به أن يتقن ذلك العمل وأن يحسنه هذا معنى صلي صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه أي لا ترى الله تعالى الذي تصلي له فإنه يراك قال وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصحه وقوله مشهور يعني أنه مشهور على الألسنة مشهور على الألسنة يعرفه الناس يسمعون به يرددونه ولم يرد بذلك الوصف الاصطلاحي الذي هو ما رواه ثلاثه عن ثلاثه او اكثر ما رواه ثلاثه او اكثر عن ثلاثه ولو في طبقه من الطبقات هذا هو المشهور الاصطلاحي وهو فرد من انواع الحديث الاحاد ما قصد المؤلف هذا المعنى وانما اراد الشهرة اللفظية الشهرة بين الناس ولهذا قال وقد روي من وجوه يعني من طرق مرسلة اي محذوف منها الصحابي او ان المراد الارسال ما هو اهم يعني انها منقطعة وروي متصلا وهذا هو الظاهر المراد من قوله مرسل لانه جعله في مقابله المتصل قال والمرسل اصح يعني من من المتصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اي قال لحارثه كيف اصبحت يا حارثه قال اصبحت مؤمنا حقا يعني قطع بايمانه قال انظر ما تقول يعني هذه دعوة كونك تقول انك مؤمن حقا هي دعوة تفتقر الى دليل لان مسألة الايمان الايمان كما مر بنا في مذهب اهل السنة والجماعة انه تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولذلك قال له انظر ما تقول يعني هل أنت متأكد من هذه الدعوة التي ادعيت فإن لكل قول حقيقة قال ويا رسول الله يعني أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر به في مسألة الإيمان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزفت نفسي عن الدنيا يعني عزفت نفسي يعني كرهتها انصرفت نفسي عن الدنيا فلا يهمها شيء ولا تحتاج إليها عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي يعني بالقيام وعظمات نهاري يعني بالصيام وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا هذا معنى قوله فانك فإنك أو أن تعبد الله كأنك تراه قال فاني أنظر إلى عرش ربي بارزا يعني ظاهرا واضحا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون ان يزور بعضهم بعضا فيها وكاني انظر الى اهل النار كيف يتعاون فيها يعني كيف يسترخون من العواء والعواء كما هو معروف صوت الذئب يعني شبه صراخهم وعويلهم باصوات الذئاب عندما تتجاوب وعندما ترفع اصواتها أبصرت قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم له ابصرت يعني نعم فعلا انت بلغت هذه المرحله درجه الايمان الذي هو الإيمان الكامل فلزم أي فعليك أن تستمر على هذا الحال وعلى هذا الشعور وعليك أن تستمر على ما أنت عليه من أمر اليقين ثم قال عبد نور الله الإيمان في قلبه نور الله الإيمان في قلبه أي قذف في قلبه النور نور الإيمان ولهذا بلغ هذه المرحلة من الإيمان قال ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك فالإنسان إذا كان يلازمه من يستحي من فإنه حريص على أن لا يظهر منه ولا يبدر منه إلا كل ما هو خير وكل ما يرضى به أو يرضي به هذا الذي يلازمه فيقول له عليك أن تكون مع الله تعالى أكثر من كونك مع هذين الرجلين قال ويروى من وجه آخر مرسلا يعني منقطعا قال ويروى عم معاك ونلاحظ هنا ان الامام او ان الامام ابن رجب رحمه الله يروي هذه الاحاديث بصيغة التمريض حيث يقول ويروى ويروى لان بعض هذه الاحاديث لم تثبت لكن الامام ابن رجب رحمه الله ممن يرى ان الاحاديث وان كان فيها ضعف لكنها تصلح لأن تروى في فضائل الأعمال لا سيما إذا عضدها ما هو صحيح قال ويروى عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن يعني لما بعثه قاضيا ولما بعثه معلما ولما بعثه أميرا وكان ذلك في السنة التاسعة او في السنة العاشرة من الهجرة قال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من اهلك هذه وصية كانت خاصة له رضي الله عنه وإلا فالوصية المشهورة وصية أنس وصية معاذ رضي الله عنه لما بعثه, الله إلى الـ الـ الى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك ستاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صوم رمضان، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراءهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال وسئلا النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا يعني الرجل يكون خاليا في بيته هل له أن يتعرى أو يكشف عن عورته فقال الله أحق أن يستحيا منه لأن الله تعالى مطلع قال ووصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال له عبد الله كأنك تراه قال وخطب عروة بن الزبير رضي الله وخطب عروة بن الزبير رحمه الله إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنته وهما في الطواف يعني كان يطوفان بالبيت فوجد عروه تلك فرصة يتقدم بها ويسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يزوجه ابنته فخطبها إليه وهو يطوف فلم يجبه يعني لم يلتفت إليه ولم يرد عليه ثم لقيه بعد ذلك يعني بعد الطواف فاعتذر إليه وقال له يعني إنني سمعت ما قلت لكنني ما أحبط أن أجيبك في ذلك الموقف لأن ابن عمر يقول كنا نتراء الله يعني أو نتخايل الله بين أعيننا يعني إنه كان في عبادة وإنه حريص أن يؤديها على الوجه المطلوب فهو يؤديها كأنه يرى الله تعالى هذا معنى قوله وقال كنا في الطوافل تخايل الله تعالى بين أعيننا يعني كأننا نراه الحديث أخرجه أبو نعيم وغيره قال وهو موجود في كتاب حلية الأولياء قال قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل إنه تعليل للأول يعني لماذا تتراءى الله جل وعلا أي لأنه يراك وما دام الله تعالى يراك فحري بك وأنت تؤدي العبادة أن تتخيل وأن تتصور أنك ترى الله جل وعلا قيل إنه تعليل للأول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله عز وجل في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى وباطنه وظاهره قال ولا يخفى عليه شيء من أمره يعني ما دام أنه ما وصل إلى هذه المرتبة وهي رؤية الرب جل وعلا فعليه أن يستحضر أن الله تعالى هو الذي يراه ويطلع فإذا وضع في حسبانه أن هو وأن الله تعالى يراه ويطلع عليه فإن هذا سيقربه وإن هذا سيحمله على أن يتصور أنه يرى الله جل وعلا قال ولا يخفى عليه شيء من أمره فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه يعني من نظر الله إليه كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون اهون الناظرين إليك. اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ومعنى أن يكون اهون الناظرين إليك يعني أنه يستخف بك لأنك لم تؤد العبادة على وجهها. فإذا أردت أن ينظر الله إليك نظر رحمة وأن ينظر إليك نظر قبول وأن ينظر إليك نظر محبة. فعليك أن تخلص لله تعالى في عبادتك وقال بعضهم خف الله, أو خف الله على قدر قدرته عليك واستعي منه على قدر قربه منك أي فإن وضعت في حسبانك أن الله قادر عليك في كل لحظة ووضعت في حسبانك أن الله قريب منك فإن إحساسك بالخوف وإحساسك بالحياء من الله يحملانك على أن تؤدي العبادة على وجهها الأكمل قال قالت بعض العارفات نحن نلاحظ هنا إن الإمام ابن رجب رحمه الله كثيرا ما يستخدم في شرح هذا الكتاب هذه العبارات العارفون والعارفات وهذا وإن كان اصطلاح يستخدمه أهل التصوف لكن المراد منه يعني الذين قطعوا شوطا كبيرا في كمال الإيمان وهو يتحدث بلسان اهل زمنه وعصره حيث كان الناس في تلك الازمان قد انشغلوا بكثير من مسائل التصوف ومنهم من كان معتدلا ومنهم من كان غاليا ولا شك ان اهل الغلو منهم هم الذين كانت لهم الشطحات وهم الذين كانت لهم مسائل خرجوا بها على منهج السلف حتى وصلوا إلى ما مراحل يعني أخرجتهم عن هذا الدين وعن منهج المسلمين ولعل ابن رجب رحمه الله إنما كان يعني يأخذ عمن اشتغل بمنهج السلوك او بما يسمى بعلم السلوك لكنه لم يصل فيه الى مرحلة الغلو ولهذا قال قالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة يعني من عمل لله وهو يراه فهو عارف اي عارف بالله جل وعلا ومن عمل على مشاهدة الله اياه فهو مخلص يعني ومن عمل وهو يتوقع وهو يتصور وهو يتخيل ان الله يراه فهذا هذا التصور يحمله على الاخلاص فاشارت الى المقامين الذين تقدم ذكرهما يعني مقام العبودية الحق ومقام الاخلاص أحدهما مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله لأن استحضاره ذلك على عمله يمنعه من الالتفات إلى غيره لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من, ال... من الالتفات الى غير الله وارادته يعني اراده غير الله بالعمل وانما يس... يتسرب الرياء الى عمل العبد في حال فقدانه هذا التصور وفي حال انشغاله عن الله بغيره ولذلك عندما يؤدي العمل وهو يراقب الله جل وعلا ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه فإن هذا يحمله على الإخلاص قال والثاني مقام المشاهدة وهو أن يعبد الله كأنه يرى الله كأنه يرى الله وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان يعني يصير الغيب كأنه شاهد كأنه حاضر قال وهذا هو حقيقة المقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه قالوا ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب نفوذ البصائر أي الناس يتفاوتون في هذا المقام بحسب امتلاء القلوب بالإيمان وبحسب يعني التصور بأنه يرى, بأنه يرى الله فكلما نفذت البصيرة كلما كان أقرب إلى هذا المقام <تصفيق> قال وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض قال بهذا المعنى يعني لأنه نهيل أن نضرب لله الأمثال لكن يقول المثل الأعلى يعني أعلى مرحلة ومرتبة يصل إليها العبد هو أنه عند عبادته لله كأنه يرى قال بهذا المعنى ومثله بهذا المعنى ومثله بهذا المعنى ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة هذه الآية يقول المراد مثل نوره في قلب المؤمن كما قاله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف لأن هذا التمثيل وهذا التشبيه ليس المراد به أننا نشبه الله بخلقه وإنما المراد به ما يتصوره العبد وما يتخيله العبد هو هذا التصور أنه يرى الله سبحانه وتعالى لأنه أخلص العبادة لله فإخلاص العبادة لله تجعله يتخيل أنه يرى الله سبحانه وتعالى قال وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وحديث ما تزكيه المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان فهذه الاحاديث وغيرها توصل العبد إلى مرحلة الإحسان قال وخرج الطبراني قال وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله رجل حيث توجه علم أن الله معه والمراد بهذه المعية يعني المعية الخاصة أن الله معه يحفظه ويؤيده وينصره ويمنحه الخير فمن أحس بذلك كأنه يرى الله جل وعلا قال وذكر الحديث قال وقد دل القران على هذا المعنى في مواضع متعدده كقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فاذا حس العبد بانه قريب من الله وان الله يسمع سره ونجواه وان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل أحواله أحس بأنه يرى الله وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ومعلوم أن هذا فيه إذبات المعية المعية مع الله جل وعلا وهذه المعية كما مر بنا معيتان معية العامة ويتشمل كل الخلق ومعية الخاصة وهي خاصة ب. المتقين والمعية المراد بها المعية معية العلم ومعية معية العلم هي المعية العامة ومعية التأييد ومعية النصرة ومعية الهدايه والتوفيق وهي المعية الخاصة وقوله تعالى ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ذلاذة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا وهذه فيها اثبات صفة المعية لله جل وعلا وقوله وما تكون ذي شان وما تتن منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا أي حاضرين إذ تفيضون فيه وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم أي المعية العامة او المعية الخاصة قال وقد وردت أحاديث وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنجب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات فقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه ومعنى يناجي الرب يعني يكلمه عن قرب أو ربه بينه وبين القبلة يعني قريب منه وقوله إن الله قبل وجهه أي جهة وجهه إذا صلى فعليه أن يستشعر ذلك وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف الله عنه وذلك معنى أن الله تعالى يعنى بك أيها العبد عندما تقوم إلى الصلاة ويكون معك معيه خاصة ما دمت متوجها إليه فمتى التفتت انصرف الله عنك وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر يعني لما أرادوا أن يدعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امرا لهم يعني على رسلكم لا داعي لرفع الأصوات لأن الله يسمع وأن الله يعلم السر واخفى قال وقال وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه فانزل الله تعالى انكم ان شئتم دعوتم وناديتم وان شئتم ناجيتم فالله منكم يعني قريب واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي روايه وهو اقرب اليكم من عنق راحلته يعني راحلة احدكم وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد والمراد بحبل الوريد يعني حبل العنق وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه يعني أكون معه حيث أسمع ما يقول وأجيبه وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي دي وأنا معه حيث ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة هكذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أسرع في إجابة عبده من سؤال العبد نفسه وهنا يذكر لنا ابن رجب رحمه الله نقطة هامة ومسألة ينبغي أن نضعها في الحسبان إن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ذكر المسافة الشبر والذراع والباع والمشي والهرولة يقول لا ينبغي لك أيها العبد أن تتصور أنها يعني تمثيل وتشبيه فإن من توهم أنها تمثيل وتشبيه لله جل وعلا فهو مخطئ وإنما ينبغي لك أن تفهم منها أن الله سبحانه وتعالى قريب منك مطلع عليك عالم بكل ما يجري منك وما يحدث وأنك بمجرد ما تتوجه إليه يقبل منك ويستجيب ولهذا قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا يعني كما ذهب إليه غلاته المتصوفة ابن عربي والحلاج وغير وغيرهم الذين قالوا بالحلول وبالاتحاد يقول هذا التصور تصور باطل مهما كان مهما قربك الله منه ومهما كان الله تعالى منك قريبا بي فإن بينك وبينه مباينة هو الإله وأنت العبد هو الرب وأنت العبد فلا ينبغي لك إن شعرت بأنك قريب من الله أن تنسى مقام العبودية أكرمك الله وأخبرك بأنه قريب منك أن تفقده مقام الألوهية بل الله جل وعلا هو الرب مباين عن خلقه خلقه يحتاجون إليه وهو الغني الكبير سبحانه وتعالى ولهذا لفت النظر إلى هذه المسألة حتى لا يقع الناس في خطأ كما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد قالوا من فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله يعني فيكون سبب ذلك هو الجهل وسوء فهمه عن الله ورسوله فإن أعلى المقامات مقامات العبودية والله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات التي وهبها لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفه فيها بمقام العبودية فقال جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأخبر سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن عرج به إلى السماوات ويوم أن دنا من ربه فكان قاب قوسين او ادنى وأنه عندما سمع أنه ارتفع إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام ومع ذلك ما ادعى أكثر من مقام العبودية وما نسي انه قريب من ربه ما نسي عظمة ربه ولم يدعي حلولا ولا اتحادا وانما اقر بمقام الالوهيه كما اقر لنفسه بمقام العبودية هذا ما ينبغي ان يحرص عليه العبد اما ما يوسوس به الشيطان ويدعي الانسان فيه انه وصل الى مقام حل في ذات الله او حل الذات الله فيه فهذا كله من الجهل ومن وسوسه الشيطان ومن الكفر والخروج على دين الله قال فذلك من جهله وسوء فهمه على الله ورسوله والله ورسوله بريئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال بكر المزني قال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان يعني العبد كما يقول بعض السلف يقول أنا أعطاني الله جل وعلا من القدرة بأني أكلمه متى أشاء وبأنه يكلمني متى أشاء قالوا وكيف قال إذا أردت أن أكلمه توجهت إليه بالدعاء فإني إذا دعوته وسألته فأنا أكلمه ومتى أحببت أن يكلمني توجهت إليه بالقرآن أليس القرآن كلام الله والله جل وعلا يكلمنا به ولذلك جاء عن السلف إذا قال لك الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك واعتبر أنك أنت المخاطب وأنك أنت المقصود إذا اردت أن يكلمك ربك فما عليك إلا أن تتوجه إلى كتاب الله قال ومن وصل إلى استحضار هذا يعني أنه يرى الله أو أنه يعلم أن الله يراه من استحضر هذا في حال ذكره الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة يعني هذه قضية بديهية متى ما أحس العبد بأنه أثناء عبادته لله أن الله يراه أو أنه يرى الله وأنه يكلم الله وأن الله يكلمه فإنه لا يحتاج إلى الناس قال ثور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله كثيرا قال أخلوا بمناجاته أخلوا بدعائه يعني إن فعلتم ذلك كلمتموه قال خرجه أبو نعيم قال وخرج أيضا يعني أبو نعيم بإسناده عن رياح قال كنا قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة. قال وخرج أيضا بإسناده الرياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان يصلي جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتبا وما نحتبا يعني جلس محتبيا لأن يجلس على مقعده. ويرفع رجليه هذا هو الاحتباء وتمامه ان يربط يعني حبلا او سيرا يشد به ما بين الظهر وما بين الركبتين قال فاذا صلى العصر احتبأ فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أن كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قبوله قلوبها بذكر سواك يعني كأنه كان إذا جلس واحتبه ذكر الله سبحانه وتعالى وأنست بذكر الله وأنست بأنه يرى الله وبأن الله يراه وكذلك يكسر من ذكر الله فكان يستغرب كيف الناس يعني تأنس بغير الله وكيف تأنس بذكر غير الله مع أن الأنسى الحقيقي في ذكر الله وفي التفكر في, في الله جل وعلا وقال أبو أسامة قال دخلت على محمد بن النصر دخلت على محمد بن النضر الحارثي قال فرأيته كأنه من يعني حزين فقلت كأنك تكره أن تؤتى يعني لما دخل عليه كأنه مرتاح لهذا الدخول فيعتذر له هذا الداخل يقول كأني دخلت عليك يعني في وقت أنت ما تريد أحد يدخل عليك قال نعم فقلت كأنك تهكرها أن فقال أجل أي نعم. فقلت أو ما تستوحش يعني وأنت جالس لوحدك ما يصيبك الملل والوحشة فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني هذه العبارة يعني جاءت عن هذا الرجل وجاءت على معنى ما قصد به ظاهره يعني هذه العبارة لم ترد عن السلف وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا عند ظن عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فلعله اراد هذا المعنى ورواها بهذا اللفظ قال وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش؟ فقال ويستوحش مع الله يعني أنه ليس وحده وإنما هو مع ربه يذكره ولذلك يانس بذكر الله جل وعلا قال وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك يعني يخاطب ربه من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه يعني ما من لم تقر عينه يعني من لم يرضى بي ويطمئن بمؤانستك وبذكرك هذا لن تقر عينه بشيء ومن لم يعنس بك فلا انيس يعني فلا ما له اويس قال وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي يعني المراد به في خلوه وذكره لله جل وعلا وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل وقال مسلم للعابد وهؤلاء كلهم كما قلنا من علماء السلوك والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كثيرا ما يعنى بكلامهم شانه شأن من كان في ذلك الزمان نعم هؤلاء سمونا سمون بعلماء السلوك أو بالمتصوفة وهؤلاء المتصوفة على أقسام منهم من تصوفه لم يخرج عن منهج السلف وهؤلاء هم الذين ينقل عنهم وأما الذين تجاوزوا الحدود والدعو الحلول والاتحاد وادعوا أمورا ليست لهم هؤلاء هم الذين حذر منهم السلف ونبهوا بأن في كلامهم خطأا وغلطا قال وقال مسلم العابد لولا الجماعة يعني لولا الخروج لصلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم يعني ربهم ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألب في قلوبهم من النظر إليه ولا شك إن النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة هو غايه النعيم كما قال جل وعلا في ذلك قال وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره قال ثم غشي عليه يعني ثم فقد وعيه لما قال هذا الكلام وهو مستشعر معناه فاهم ما مقصده قالوا عن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستانس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت او في بحر او في سهل او في جبل وكان شوقك الى لقاء الحبيب شوق الضمآن الى الماء البارد وشوق الجائع الى الطعام الطيب ويكون ذكر الله عندك احلام العسل واحلام الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف كل هذا يصف فيه يعني حلاوة ذكر الله تعالى وحلاوة حلاوة ذكر الله تعالى ومناجاته قال وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه